119. وإنما خالدين فيها أولئك هم شر البريئة 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاء دار ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضى الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي يا رب.